ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً أتى مجرم من اليهود من المدينة حاجاً أو معتمراً على دينه الباطل الآثم المزور فوصل مكة ومحمد عليه الصلاة والسلام في المدينة ليؤدي أظلم شهادة في التاريخ فاستقبله الوثنيون المشركون الذين أخرجوا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة الذين طاردوه وشردوه وآذوه وسبوه وشتموه وقاتلوه وحاربوه استقبل المجرم كعب بن الأشرف فلما غدوه ألبسوه برداً ألبسه الله النار والخزي ثم استقبله كفار مكة في مجلس كبير حاشد ليؤدي أظلم وأطغى وأبغى شهادة في التاريخ قالوا يا كعب عندك علم التوراه أنت عندك علم ليس عندنا هم أميون عرب لا يقرؤون وليس عندهم كتب نسألك يا كعب بالذي شق البحر لموسى وأنجاه من فرعون أرسل الله محمد رسولا هذا السؤال الأول السؤال الثاني نسألك يا كعب من الأشرف بالذي شق البحر لموسى ونجاه من فرعون هل نحن أهدى سبيلا أم محمد أهدى سبيلا اسمع الجواب اسمع الخونة أهل الغدر والخيانة ونقضي المواثيق قال ما دام أنكم سألتموني بالتوراة وبالذي شك البحر لموسى وبالذي أنجى موسى من فرعون يعني متحرج بلغت عنده الأمانة والذمة والورع منتهاه قال ما أنزل الله على بشر من شيء قال حتى موسى ترى وحي ولا غيره ولا سواه ولا قبله ولا بعده وأما أنتم فأشهد أنكم أهدا من محمد سبيلا فأتى القرآن ليرد عليه لا مفاوضات لا حوار لا جدل منطقي لا استدراج لا مقدمة لا نتيجة لا خاتمة قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أبو جهل الوثني النجس النذل أهدى من محمد الطاهر العادل البار محمد المعصوم المنزل عليه جبريل المذكور في التوراة والإنجيل صاحب الغرة والتحجيل أزكى منها أبو جهل يا وثن يا ملعون اسمعنا ترد القران اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا لا مفاوضات لانه لن يستدرجه في جدال ولا برهان ولا دليل قال اولئك الذين لعنهم الله انت ملعون اصلا ما تستاهل ان يسمع منك ولا تفاوض ولا يقال لك اين التوراه اين الانجيل لا يكفي انك ملعون لانك قدمت شهاده عاتمه يدوسها التاريخ بقدمه لا الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هؤلاء هم ابراء عليك السلاله الفصيله النوع قتلت الانبياء الذين شبل واحد الاحد اتوا الى الى من خلق السماوات والارض إلى العادل جل في علاه الذي خلق العدل قالوا يد الله بخيلة لا ينفق كثيرا على الناس قال سبحانه رد عليهم وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيلة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وذكر كلامهم للتاريخ وللدهر وللبشرية يحفظه من يحفظه ويعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله التاريخ المفضوح المكشوف المعروض للناس تاريخ اليهود قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة هم قالوا يد واحدة والله له يدان اثنتان كلتاهما يمين سحاء بالخير الليل والنهار قال الرد هم قالوا يد قال غلت أيديهم كلهم غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء ثم أدبهم القرآن في أكثر من موطن يبين لنا أفعالهم وسنيعا تصرفاتهم ويعرض تاريخهم الكاذب المكشوف قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يا كعب يا كاذب يا مفتري ما أنزل الله على بشر من شيء قال سبحانه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى ويجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله, قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعمون قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية